وَيَعْبُدونُونَ من مِنْدُلِ مَا ل يَم لِكُلَهُُ مِرِزقَم مِ نَ سَمَاواتِ وََد الْأَ بِشَيْ أَ وََلَ يَسْ 19. فلا تضربوا لله الأمثال 20. إن الله يعلم وأنتم لا ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شهيء ومن رزقناه من نار رزقاً حسناً سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل One, <laughs> two, ولل <سؤال> والله أخرجكم من بطون أم ذاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار لم يروا إلى الطيب